استو استو اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا اعتدلوا صفوا الخلال الله اكبر الله اكبر الحمد لله يك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم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 الاو مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري ويقد من شجره مباركه زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غرب ఎక్కువ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అర్రహ్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 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا وَاللَّهُ يُوقِظُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّهُ